فالله تبارك وتعالى يقول بعد أن ذكر ما أمروا به من الدخول في حال من الخضوع وكذلك أن يقول حط عنا خطايانا فماذا حصل من هؤلاء فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل هؤلاء الجائرون من بني إسرائيل قول الله تبارك وتعالى الذي أمرهم أن يقولوه وحرفوا هذا القول على وجه هو غاية بالاستهزاء والسخرية مما ينبئ عن نفوس متمردة كأنها لم تلقى شيئا من التربية والترويض مع أنهم يرافقون هؤلاء الأنبياء الكبار عليهم الصلاة والسلام كبير أنبيائهم موسى صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول في حقه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ما ظنكم برجل يقول الله عز وجل فيه ذلك كيف تكون حاله وأوصافه وأعماله وأحواله وأخلاقه وهيئته وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ومع ذلك هؤلاء المرده لم ينتفعوا الانتفاع اللائق بصحبتي كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبه في شعره ودخلوا بدلا من أن يكون ذلك في حال من الخضوع والركوع دخلوا يزحفون فوقع منهم الاستخفاف بالقول والاستهزاء بالفعل فبدلوا القول وبدلوا الفعل لم يدخلوا دخولا هكذا فيقال إنهم لربما في حال نشوة النصر والفرح حصل لهم شيء من الذهول عن هذا القول الذي امروا به وعن هذا الفعل فإن الإنسان في أحوال الفرح الغامر لربما يغفل عما ينبغي عليه أن يفعله لكن هؤلاء كانوا يستحضرون ذلك جيدا بدليل أنهم تفوهوا بهذا القول القبيح حبه في شعره وكذلك دخلوا يزحفون فأنزل الله عز وجل عليهم رجزا وهو العذاب من السماء بسبب هذا التمرد والظلم والخروج عن طاعته والفسوق يأخذ من هذه الآية أيها الأحبة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم هذا يحتمل أن ذلك يعني الإظهار هنا فبدل الذين ظلموا يحتمل أن التبديل حصل من بعضهم وهم الموصوفون بالظلم وأن ذلك لم يقع من جميعهم هذا احتمال وذكره بعض المفسرين وقالوا إن علة الإظهار هنا لهذا الوصف فبدل الذين ظلموا ليبين عن أن هذا التبديل لم يقع من الجميع وإنما وقع من طائفة منهم كانت ظالمة والمعنى الآخر وهو أن هذا الظلم صادق على جميعهم وأن هذا من قبيل الإظهار في موضع الإضمار يعني كان المعنى هكذا فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبدلوا بمجموعهم قولا غير الذي قيل لهم فلماذا أظهره أظهر هذا الوصف أظهر الفاعل هنا الذي يحمل هذا الوصف هو الظلم فبدل الذين ظلموا أظهره باعتبار أنه قصد به الإبانة إبراز هذه الصفة التي كانوا يتصفون بها وأن فعلهم هذا هو ظلم لا وجه له بحال من الأحوال فإن وضع الشيء في غير موضعه يقال له الظلم هذا هو تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة وليس معناه كما يقول بعض المتكلمين التصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا ينبني عليه انحرافات في التصور والاعتقاد الظلم وضع الشيء في غير موضعه فكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم هؤلاء وضعوا هذا القول بدلا من القول الذي أمروا به ووضعوا هذا الفعل فعلوا غير ما أمروا بفعله، فهم بذلك ظالمون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ثم قال فأنزلنا على الذين ظلموا أيضا لاحظ أظهر في موضع الإضمار ما قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء لماذا هنا من أجل إبراز هذه الصفة وتعليق الحكم المرتب عليها بها فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء مما يؤذن بأن سبب نزول هذا الرجز وهو العذاب إنما هو الظلم الذي وقع منهم، فهذا الظلم هو سبب العذاب الواقع بهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وهذا فيه أيضا زيادة تقبيح لفعلهم وحالهم ووصفهم فيذكرهم بهذا ويعلنه ويبرزه من قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء فبدل الذين ظالموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظالموا رجزا من السماء فهذا في تقريع وتوبيخ وتشهير بجرمهم هذا وظلمهم وعتوهم على ربهم تبارك وتعالى وفيه تأكيد أيضا على هذا الوصف حيث ظلموا في الوقت الذي أنعم الله فيه أو أنعم به عليهم بهذا الفتح وهذا الدخول لهذه الأرض فبدلا من أن يقابلوا ذلك بالشكران قبلوه بالعتوب والاستهزاء والسخرية وإذا كان هؤلاء يسخرون في مثل هذه المقامات مع كبيري أو مع هؤلاء الأنبياء على القول بأن موسى صلى الله عليه وسلم لم يدرك ذلك وأن هذا الفتح حصل لهم بعده بعد وفاة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فدخلوا مع يوشع ابن نون أيا كان فهذا فتح وبصحبة أنبياء وقد أمروا بالشكران والخضوع بالقول والفعل ثم بعد ذلك يصدر عنهم هذا في مقام الإنعام والإفضل فما ظنكم بهؤلاء إذا كانوا في محنة وشدة ماذا يفعلون إذا كانوا في شدة وفي حاجة وفي بلاء وفي مصيبة ماذا يفعلون ما الذي يصدر عنهم ولم يكن جميع بني إسرائيل بهذه المثابه فيهم صلاحة فيهم أخيار كما قال الله تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات لاحظ الآن مثل هذا وكذلك في قوله تبارك وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون هذا في بني اسرائيل لكن فيهم مرده كثر فيهم عتات على الله عز وجل كثير ومن هنا لاحظوا ايضا فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا في سورة الأعراف نفس القصة قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء ما قال فأنزلنا على الذين ظلموا يمكن أن يقال لو قال قائل بأن المذكور في سورة الأعراف هو الخبر عنهم لمجرد العبرة والعظة لهذه الأمة أما المذكور هنا في سورة البقرة فهذا مقام تقريع وتوبيخ يوجه الخطاب إليهم اذكروا نعمتي التي أنامت وعيد قلنا فهو يوبخهم ويقررهم بجرائمهم وذنوبهم فناسب ذكر الظلم هنا مظهرا في موضع الإضمار وذكره مرتين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ولاحظوا هنا تنكير الرجز فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فهذا التنكير يفيد التهويل والتعظيم لا تسأل عن قدر هذا الرجز الذي نزل عليهم هو العذاب فهو شيء هائل بما كانوا يفسقون فالباء هذه تدل على السببية ما سبب نزول هذا الرجز هو الفسق بما كانوا والتعبير بالفعل المضارع يفسقون يدل على أن ذلك كان من ديدنهم وعملهم المستمر لم يكن ذلك مرة وزله وإنما كان عادة مستمرة وخلقا راسخا لهم بما كانوا يفسقون وعرفنا أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى فمثل هؤلاء حينما أنزل الله عليهم الرجز وصرح بعلته وهو الفسق يؤخذ منه أن الفسق الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى يكون سببا للعذاب يكون سبب للعقوبة سواء كانت هذه العقوبات معجلة في الدنيا أو كانت مؤجلة في الآخرة أو كانت خاصة تقع لهذا العاصي أو كانت هذه عامه تصيب الناس جميعا الخاصة ما يقع للناس من علل وأوصاب وخسائر في الأموال وما يقع لهم من أيضا الألم والحزن والهم والغم الذي يجدونه في صدورهم فكل ذلك مما جنت وكسبت وكسبت الناس ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قل هو من عند أنفسكم والعقوبات العامة كما في هذه الآية أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وهكذا ما وقع من العقوبة العامة لأهل الإيمان في يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم خالفت مجموعة من الرمات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا لهذه المصيبة والهزيمة والقتل والجراح وتحول ميزان المعركة بعد أن كانوا منتصرين فصاروا منهزمين معصية من بعض الرمات ومعهم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كانت الأمة غافلة سادرة لاهية فهذا يكون سببا لنزول أنواع العقوبات الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فهذا الذي يعلن المعصية ويظهرها هو لا يضر نفسه فقط فيقول أنا حر أفعل ما أشاء لا نحن في مركب واحد في سفينة واحدة فهذا يخرق السفينة كما صور النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الحال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وكان بعضهم اعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث فهذا الذي يخرق لا يمكن أن يدعي بحالا من الأحوال أنه يتصرف تصرفا بمحض إرادته مما يتصل بحريته دون أن يكون للآخرين تعلق بذلك الجميع سيغرق فهكذا المجتمع إذا ظهرت فيه المعاصي ولم تغير ولم تنكر ولكن الله تبارك وتعالى إذا أنزل العقوبة نجى الذين ينهون عن السوء كما قال في خبر بني إسرائيل أولئك الذين اعتدوا في السبت فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فهذا يؤخذ منه ضرورة المباعدة عن المعاصي والذنوب والفسق الإنسان في خاصة نفسه والمجموع المجتمع بكامله وكذلك أيضا صلاح الحال بالتوبة والمراجعة والاستغفار دائما ثم قال الله تبارك وتعالى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 في تيهكم، فاستسقى موسى صلى الله عليه وسلم دعا ربه وتضرع إليه طالبا السقيا فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عين بعدد القبائل لأن قبائل بني إسرائيل الأسباط كما عرفنا أنهم ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم من بنيه كانوا بهذا العدد فهم مع يوسف صلى الله عليه وسلم أعني أولاد يعقوب يكملون 12 ولدا فكانت منهم القبائل فالأسباط هم الذرية ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم وليسوا أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما ما تناسل عنهم هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب إليه المحققون من المفسرين فهنا أمره الله عز وجل بأن يضرب الحجر بعصاه هذه العصا التي قال ولي فيها مآرب أخرى إما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ينتفع بها أنواع المنافع ومن المنافع التي حصلت فيما بعد أن الله أمره أن يضرب بعصاه الحجر هذا الحجر بعضهم يقول هو حجر خاص كانوا ينقلونه معهم فإذا احتاجوا إلى السقية والماء ضربه موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه فتفجرت منه العيون لبني إسرائيل لا يتزاحمون ولا يتضايقون ولا يتنافسون على الماء ويصطرعون وإنما لكل قبيلة عين جارية تجري من هذا الحجر وبعضهم يقول هو حجر غير محدد فإذا احتاجوا إلى السقية ضرب حجرا بهذه العصا، اضرب بعصاك الحجر ما قال حجرا فيحتمل أن تكون هذه ال العهد حجر معهود الحجر المعهود لديكم ويحتمل أن تكون معرفة فيصدق ذلك على أي حجر فالآية تحتمل والله تعالى أعلم لكن هنا حينما ضرب بهذه العصا والعلماء رحمه الله تجدون في كلام بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ولي فيها مآرب أخرى اذكرون فوائد العصا وبعضهم ألف في ذلك مصنفا خاصا هناك مؤلفات في فوائد العصا وحمل العصا على كل حال ضرب فانفجرت منه 12 عين بعدد هذه القبائل ما أعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بهم قد علم كل أناس مشربهم ومن أجل أن لا يحصل التنازع وقيل لهم كلوا واشربوا من رزق الله على سبيل التوسع والإباحة ولا تسعوا في الأرض مفسدين تنشرون الفساد وتعملون بمعصية الله تبارك وتعالى فيأخذ من هذه الآية الكريمة وإذا استسقى موسى لقومه مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء فهذا الاستسقاء يشرع بالصلاة المعروفة صلاة الاستسقاء ويشرع ايضا بخطبة الجمعة فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فكل ذلك مشروع على كل حال وهذا يدل على أن هذا الاستسقاء كان شريعتهم، وكذلك ايضا في قوله تبارك وتعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر تكلمنا في مرة سابقة عن الأسباب وذلك السبب في غير مظنته ضرب القتيل بجزء من بقرة ميتة فأحياه الله تبارك وتعالى وهنا حجر ليس فيه ماء ويضرب بعصى ليست بمادة للماء ولا تعلق لها بالماء فتنفجر منه هذه العيون بعددهم مما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى بإخراج الشيء في غير مضنته فأراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون مياه من حجر ويأخذ منه أيضا فعل السبب مشروعية فعل السبب لاحظ هناك في قتيل بني إسرائيل اضربوه ببعضها بقرة ميتة لو كانت حية كان قيل صرت له الحياة من حياتها ميتة أن تذبح ثم يضرب بجزء منها هنا يضرب حجر فيخرج منه هذه العيون ومريم رحمها الله ماذا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هزي امرأة نفسا ضعيفة أضعف ما تكون المرأة في حال النفاس وجذع النخلة أصلب الأجزاع أصلب الجذوع هو جذع النخلة وأغلظ الجذوع ولهذا يقولون بأن فرعون لما هدد السحرة اصلبنكم في جذوع النخل ما ذكر شيئا آخر من الأشجار لصلابته وقسوته وشدته وأيضا إيلامه والذي يصلب يشد بقوة إلى الشيء الذي صلب به، فلو صلب إلى شجرة ملساء، فذلك أسهل، لكن إلا جذع النخل ويتألم ظهره من الكرب، يكون زيادة في تعذيبه وإلامه، وهنا فهناك هزِ إليك بجذع النخلة، هي تساقط إذا أراد الله من غير هز، لكن كما قال بعضهم ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب؟ ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب باذل الأسباب الإنسان يبذل الأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل والنتائج إلى الله يبذل الأسباب في التربية تربية الأولاد تربية من تحت يده والنتائج إلى الله هذه كالبذور التي تلقى هذه تخرج وهذه لا تخرج فتجد الولدين أن ربما التوأم في بيت واحد والتربيه واحدة من بطن واحد وهذا في غاية القبول والانقياد والسلاسه والهدوء والسكينة والطيبه والثاني في غاية التمرد ترى ذلك في حماليق عينيه وهو يرضع يعرف توأم ترى في هذا صباحه الوجه والدعاء والسكينة واللطف والانقياد والاستجابة والآخر التمرد وهو في مرحلة الرضاع يعرفه المتفرسون فهذا يبقى الهداية من الله عز وجل تجد الإنسان يسمع الكلام الكثير يدرس، وبيئة طيبة وصالحة في بيته وفي دراسته ويدرس لربما حتى في دراسته شرعية وماذا ذلك ترى الأثر ضعيف وآخر بعيد يعيش في مكان بعيد ونبتع ما شاء الله المقصود هو بذل الأسباب بدل الأسباب تعليم في النصح في التربية بدل الأسباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنتائج إلى الله ثم أيضا هنا يؤخذ من هذه الآية في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله الإباحة أن الأصل في المأكول والمشروب الأصل فيه الإباحة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل في هذه الأشياء أنها مباحة للإنسان خلقها الله عز وجل الإنسان إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه هذا في هذه الأشياء التي يتعاطاها الناس فالأصل في المعاملات الحل الأصل في الأطعمة الحل لكن الأصل في العبادات المنع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد رد فهذا يتلقى من الوحي ما يأتي كل إنسان بعبادة كما يحلو له ويقول وين الدليل على المنع وذكر بعض أهل العلم قاعدة أيضا للأصل في الذبائح المنع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهكذا قالوا الأصل في الفروج المنع فيأخذ من هذا الإباحة كلوا واشربوا من رزق الله يؤخذ منها أيضا من هذه الآية وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر هنا ما نزل عليهم مطر من السماء وإن نبع الحجر فالسقي قد تكون بمطر ينزل او قد تكون بنبع عين لهم فهذا كله مما يسقون به فهنا لم ينزل عليهم مطر من السماء فالله على كل شيء قدير ولا تعثوا في الأرض مفسدين مفسدين هذه حال مؤكدة يعني ساعين في الفساد فهذا حينما جاء بها بهذه الصيغة فذلك يكسو هذا النهي عن الفساد يعني شيئا من القوة ويكون أبلغ أثرا فلا ينسى ولا يغفل عنه والله تعالى أعلم أكتفي بهذا وسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين ما يتعلق بترتيب هذه وقائع، الشيخ سأل بالأمس عن هذا فرجعت كلام أهل العلم في هذه الآيات هنا وفي المائدة وفي الأعراف ونحو ذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم حينما نجاهم الله عز وجل من فرعون وعبروا ثم بعد ذلك ذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الميقات وكلمه ربه وأنزل عليه التوراة فعبدوا العجل في هذه المدة فرجع عليهم بحال من الغضب وضبان أسفا ثم بعد ذلك أخذ منهم السبعين من أجل التوبة والمعذرة إلى الله تبارك وتعالى لما امروا بأن تكون توبتهم بقتل بعضهم بعضا فاقتلوا انفسكم فذهبوا مع موسى صلى الله عليه وسلم معتذرين من هذا الجرم فأخذتهم الرجفة ثم بعد ذلك ساروا فأمرهم موسى صلى الله عليه وسلم بأن يدخلوا هذه القرية المذكورة هنا في سورة البقرة أن يدخلوها أن هذه القرية وهذا هو الذي جاء شرحه وتفصيله في سورة المائدة أذى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 قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين هذا التفصيل الذي في المائدة هو بعد ما خرجوا من مصر وحصل منهم عبادة العجل فأمروا بدخول هذه القرية قيل الأرض المقدسة هنا الشام قيل أريحة وقيل بيت المقدس وهذا هو المشهور وهو الأقرب و. قد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله وجها في ترجيحه بأن أريحة لم تكن على طريقهم فكانت بيت المقدس فحصل منهم هذا التمنع فعوقب يتيهون في الأرض أربعين سنة أو فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يكون وقف هنا يكون التحريم أربعين سنة طيب أين يكونون فيها؟ يتيهون في الأرض أو قال فإنها محرمة عليهم وقف أربعين سنة يتيهون في الأرض فعلى كل حال هم تاهوا هذا التيه في هذه المنطقة التي يقال لها سيناء صحراء سيناء نعم ولم يكن لهم دخول هذه القرية فبقوا في هذا التيه يظللهم الغمام وأنزل الله عليهم المن والسلوى بقوا هذه المدة الطويلة ثم بعد ذلك دخلوها هذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة الأعراف دخلوا هذه القرية كلوا منها حيث شئتم رغدا فدخلوا يزحفون ويقولون حمطة أو حبة في شعره أو نحو ذلك بحسب اختلاف الروايات دخولهم هذا بعضهم يقول كان مع موسى صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول كان مع يوشع بن نون وهناه هذا هو الذي جاء في الحديث أنها حبست له الشمس حتى فتح الله عليه ومع ذلك حصل منهم هذا التمرد والله أعلم صلى على محمد لا إله إلا الله السلام